وَبَدَّلْنَا هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ <تصفيق> بل هي فتنة ولكن ما أكثرهم لا يعلمون قد قالوا сабу فِذَا نَفَكَ لَا يَفِرُّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۖ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أطلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَمِنُوا إِلَى رَبِّكُمْ صُرُ ود تبيعوا احسنا ما انزل اليكم من ربكم من قرل ان يَكُومُ الْعَذَابُ بَؤْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُومَ الْعَذَابُ بغتة An tequn nafsu ya chasratu